بسم الله الرحمن الرحيم وعزتي وعزتي وجلالي وجلالي لو استغاث بي لا اغضبت لا أغفت. من يدعو من يدعوني من يدعو من يدعوني يدعو؟ يا رحمان يا رحيم يا رب العالمين ذات المغفره يا نقرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائمين اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا يا ملاذنا إذا أغبقت الأبواب جل جلال يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات وتنوع الآجات يسمعهم الله تعالى جميعا ويغفر ذنبا ويسر عيبا ويجبر كسرا ويغني فقيرا ويعطي سائلا ويدل حائرا ويعلم جاهلا في لحظة واحدة, لحظة واحدة يدعو من يدعوني من يدعوا من يدعوني يدعو يدعو فلما حرك الباب فاذا امه تخرج عليه وقد اغتسلت وتقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فضمته الى صدرها وتعلقت به حتى كانما هو قطعة من جسدها وقال ربكم دعوني أستجب لكم هذا الولد ذهب مع مجموعة من زملائه إلى العمر لما كان في المسعى بين الصف والمروة أخذ يتلمس بيده مكان صب الماء حتى صب لنفسه من ماء زمزم وماء زمزم لما شرب له ثم رفع رأسه إلى السماء أخذ يناجي الله مناجأ يا الرحمة. يا رحيم وقال ربكم دعوني أستهب لكم وضع الكأس على الأرض ثم خلع نظارته وضرب بها في الأرض وقال الله أكبر كم هذه قال سبعة كم الساعة هناك قال تسع وفجأة اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك نظر فبلغه الخبر كاد أن يجن لولا أن الله ربط علاقة جعل الرجل يردد خالد طيب أحمد طيب صالح طيب وسحر وأمل وسارة قال لو تأخذ فاس. وتقطع رجلي ويدي لا أحس بشيء لكني أردم والله لا أتمنى أن أشفى ولا أتمنى أن أعود إلى أولادي ولا أتمنى أن أرجع وحرك يدي ورجلي كما أشاء وأسوق السيارة وأضحك مع أولادي وألعب لا قلت عجبا إذن ماذا تتمنى؟ قال أتمنى وإذا بالخادم يأتي يدفع كرسيا متحركا عليه قطعة لحم شاب مشلول شلل أرباعي قد وضع على صدره خرقها التي توضع للأطفال إذا أرادت الأم أن تؤكلهم ولعابه يسيل لأن عنده ارتخاء في الفكين فلا يستطيع أن يغلق خمه وإذا هو لا يحرك إلى رأسه ولا يتكلف جعلت أقول في نفسي ترى لو احتاج إلى الحمام من سيذهب به من سينزع ملابسه من سيعيد ريه الملابس مرة أخرى يحتاج إلى عشرة إعانات او أكثر فقط ليكذي حاجته جلست وجعلت الحظه ببصري أحيانا الذي يصب القهوة يطوف علينا بفناجين القهوة يتمنى لو يشرب فنجان قهوة ولا يستطيع التمر أمامه من أطيب أنواع التمر يتمنى لو رفع تمرة إلى ثم قالت والله أني من يومي من ليموزين إلى ليموزين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والليل انا محيانا في السيارة من شده الارهاق ابحث عنها في الشوارع قلت طيب اتصلتي بالشرطه قالت شرطه ومستشفيات وكل ما وجدناها ذهبوا بها الى المستشفى بعد عده علاجات متتابعة قطعوا الثدي الايسر ثم بعدما مضى عليها قرابه الشهر بعد قطعه اكتشف السرطان في الثدي الايمن ثم بعدما مضى عليها بعد قطع الثدي الايمن قرابه الشهرين او ثلاثه وهي تاخذ العلاجات المستمره دار عندها مشكلة في الدماغ فاصيبت بالعمى ثم سبحان الله مضى عليها ثلاث أو أربعة أشهر يا جماعة هذا من المستشميات تجد أقواماً يدخل الطعام إلى بطونهم عن طريق الأنابي ويخرج عن طريق الضغط على بطونه والله في ناس في المستشفى لا يدري أنه خرج من بول أو غاط إلا إذا شم الرائحة أحمد تعالى, على أحمد تعالى على العافية مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم من يدعو من يدعونه من, يدعو من, يدعو من, يدعو من يدعو من يدعو محاضره لفضيله الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن العرافي يا رحمان يا رحيم يا رب العالمين سبحانك وبحمدك يا من تنزه عن الصحبه والاولاد لا اله الا انت ليس لي رب غيرك ليس لي خالق سوى الى من الجلي الى من القدير الحمد لله الذي انشا خلقه وبرا وقسَّم أحوال عباده غنًا وفقرًا، وأنزل الماء وشقَّ أسباب الثرى أحمدُه سبحانه فهو الذي أجرَ على الطائعين أجرًا وأسبَل على العاصين سترًا هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرَ سبَّحت له السماوات وأملاكُها وسبَّحت له النجوم وأفلاكُها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 كان يدعو أمه دائما إلى الإسلام فتأبى عليه ففي يوم من الأيام دعاها إلى الإسلام وأكثر عليها فغضبت وقالت في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما حزن منه أبو هريرة فبكى أبو هريرة ومضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة قال أبو هريرة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم اهدي, اللهم اهدي أم أبي هريرة اللهم اهدي أم أبي هريرة اللهم اهدي أم أبي هريرة ثم خفضهما ومضى أبو هريرة إلى بيته فلما حرك الباب فإذا أمه تخرج عليه وقد اغتسلت وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيبكي أبو هريرة فرحا. ويرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فريحا مستبشرا يا رسول الله أسلمت أمي يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين وأن يحبب عباده المؤمنين إلينا قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب عبادك المؤمنين إليهما قال أبو هريرة فوالله ما رآني بعدها ولا سمع بي بؤمن إلا أحبني لا نعجب أيها الإخوة والأخوات أن يستجيب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو نبي على كل حال وفي موطن آخر كما في الصحيح يرقى النبي صلى الله عليه وسلم منبره وفجأة فإذا برجل يدقل ويدفع باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس هذا الرجل بدل أن يجلس مع الناس ويستمع إلى الخطبة أخذ يصيح بي على صوته يا رسول الله يا رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام الناس أمامه منصتون مستمعون وهذا الرجل يصرخ يا رسول الله يا رسول الله هذا الرجل عنده أمر جلل لا يستطيع معه أن يجلس ويستمع إلى الخطبة ثم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد بعد الصلاة لا هذا الرجل من شدة عجلته يريد الآن الآن أن يستمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يصبح يا رسول الله يا رسول الله قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته قال ما لك يعني ما لك أشغلتنا ما لك تردد علينا النداء مالك قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال ما في مطر ما في زرع أجدبت الأرض ماتت أنعامنا ودوابنا وجعنا يا رسول الله ادعو الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء قال اللهم أغثنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا قال أنس راوي الحديث ورفعت بصري أنظر إلى السماء فوالله إن السماء لمثل الزجاجة شمس محرقة بيضاء ووالله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة ليس فيها سحاب مجتمع ولا قزع متفرق قال فما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثار السحاب كأمثال الجبال فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماءً هل الذين يستجابوا دعاؤهم فقط من وصلوا إلى رتبة النبوة أم أننا نحن نستطيع أن ندعو الله تعالى فنرى الإجابة لماذا ندعو في كثير من الأحيان ولا نرى إجابة هل الخلل في موازين الأرض أم الخلل في موازين السماء هل المشكلة فينا نحن في طريقة دعائنا أم أن المشكلة في الدعاء نفسه أنه لا ينفع تعالوا أيها الإخوة والأخوات نبحث هذه القضية من خلال أربع مسائل المسألة الأولى ينبغي أن نعلم جميعا أن الدعاء بحد ذاته عبادة استجاب الله أو لم يستجب لا تشغل نفسك بذلك يقول الله عز وجل وقال ربكم ها يا ربي بماذا تأمرنا نحن عبيدك أمرنا بما شئت ادعوني وإذا دعوناك ماذا تفعل لنا أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذن أمرنا الله تعالى بفعل ادعوني ووعدنا بفعل أستجب أنت أبذل ما أمرت به، ولا تفكر فيما وعدك الله تعالى به، بعض الناس قد تقول له مثلاً، لماذا لا تتصدق على هذا المسكين؟ فيقول يا أخي قد أتصدق ثم لا يتقبل الله مني يا أخي لا تشغل نفسك بي يتقبل أو لا يتقبل أنت أبذر الطاعة واعلم أنك تتعامل مع رب كريم أرحم بك من أمك وأبيك كذلك الدعاء ادعوني علينا أن نبذن ما أمرنا الله تعالى به وقال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى الرزاق الستير هاه يا ربي لماذا أخبرتنا بأسمائك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني قل يا ستير استرني يا غني أغنني يا شافي اشفني اشف مريضي يا رب العالمين يا غفور اغفر لي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هذه المسألة الأولى احرص على أن تدعو الله تعالى دائما واعلم أن الدعاء عباده سواء استجيب أو لم يستجب المسألة الثانية روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من داعٍ يدعو الله تعالى بدعوةٍ إلا أعطاه الله إحدى ثلاثة أشياء أي واحد يرفع دعاء إلى ربه يا ربي اشف مريضي يا ربي اقض ديني يا ربي ارزقني وظيفة يا ربي زوجني أي واحد يدعو الله تعالى بدعوة فإن دعاءه هذا لا يخرج طريقه ووسيلته وغايته ونتيجته عن ثلاثة أحوال قال عليه الصلاة والسلام إما أن يستجيب له في الدنيا يعني قال اللهم اشف ولد المريض فشفاه اللهم اقض ديني قضاه. اللهم ارزقني وظيفة رزقه اللهم اكفني شر فلان الذي يؤذيني فكفاه قال إما أن يستجيب له في الدنيا وإما أن يكف عنه شرا بدعائه قال اللهم اشفي ولد المريض فارتفع الدعاء إلى السماء بطلب الشفاء وكان هناك قدر نازل بلاء نازل أن يموت هذا الولد في مرضه هذا فينزل القضاء بالبلاء ويرتفع الدعاء بطلب الشفاء فالدعاء يمسك البلاء فلا ينزل البلاء إلى الولد ولا يصل إلى الأرض فيقول الداعي أحيانا يا أخي ولدي مريض ومضى لي شهر وأنا أقول يا ربي اشفي ولدي المريض ولم يشفى لم ينفعني الدعاء خطأ الدعاء نفعك وأنت لا تعلم ربما لو لم تدعو لمات ولدك انتبه لا تقول ما نفعني الدعاء الثالثة وهي أحلاها قال عليه الصلاة والسلام وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات وفي بعض الآثار أن الناس إذا رأوا في يوم القيامة جزاء دعواتهم التي لم تستجب في الدنيا ودوا لو أن الله لم يستجب لهم في الدنيا دعوة حتى يروها يوم القيامة ثوابا عظيمة قال وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات قال الصحابة يا رسول الله إذن نكثر ما دام أن الدعاء لا يذهب هباء منثورة إذن نكثر فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب نحن أحيانا أيها الأحبة الكرام ندعو الله تعالى بشيء نطلبه من ربنا وربنا جل في علاه يعلم أنه شر لنا وأنه لو استجاب لنا هذا الدعاء لكان هذا شرا لنا ربما في الدنيا وربما في الآخرة كما مثلا ولله المثل الأعلى لو أنه ولدك طلب منك مثلا أن يذهب ليلعب مع فلان وفلان وأنت تعلم أن هذين الشابين سيفسدان الولد وتعلم أنهما يتعاطيان المخدرات أو أن عندهما بعض المشاكل التي تفضي إلى الولد بالمضرة فقلت لا تذهب يا ولد فبدأ الولد يدعوك أرجوك يا أبي استجب لي وأذن لي أن أذهب لألعب معهما أرجوك يا أبي ويتوسل إليك وأنت تأبى عليه لأنك أعلم واحكم منه وبالتالي تعلم أن لعبك معهما وإن كنت تظنه مصلحة ومتعة لك وخير إلا أنه مضرة أذكر أن رجلا وصل عمره إلى الستين تقريبا فخطب فتاة في الثلاثين أو دون الثلاثين بقليل ليتزوجها زوجة ثانية فوافقت الفتاة وعقد له عليها وفرح الرجل واستبشر بذلك وبشر الناس وبدأ يُعدُّ العُدَّة للعُرس والدخول بهذه الفتاة بعد شهرين أو ثلاثة الفتاة تراجعت عن رأيها وقالت طلِّقوني منه طيب لماذا؟ هل عليه ملاحظة؟ هل بلغك عنه شيء؟ قالت لا لكن سبحان الله لم أرتح لهذا الزواج طيب أنت الآن استخرتي من قبل وأنت قد وافقتي وأقبلتي عليه قالت لا أريده هذا الرجل أدخل وساطات لإقناعها وكان يدعو الله دائما يا ربي اهدها يا ربي اجعلها تبقى معي يا ربي وقد تعلق قلبه بها لكنها أصرت على كلامها وعولج الموضوع وطلقها بعد طلاقها بفترة خطبها رجل أكبر منه بسنة أو سنتين وافقت وتزوجها ودخل بها فكان ذاك الرجل الأول يتقطع قلبه حسرة عليها ويظن أنه خير صرف عنه وأعطي لغيره ما تزوجها الرجل الجديد بشهر أو ثلاثة أسابيع ظهر عند الفتاة ألم في الثدي الأيسر ذهبوا بها إلى المستشفى فاكتشف أن عندها سرطان في الثدي بعد عدة علاجات متتابعة قطعوا الثدي الأيسر ثم بعد ما مضى عليها قرابة الشهر بعد قطعه اكتشف السرطان في الثدي الأيمن ثم مع العلاجات لم تنفع فعملوا لها عملية وقطعوا الثدي الأيمن زوجها الجديد يصرف وقته معها إما ممرضا في البيت وإما سائقا ومراجعاً لها في المستشفيات ثم بعدما مضى عليها بعد قطع الثدي الأيمن قرابة الشهرين أو ثلاثة ويتأخذ العلاجات المستمرة فظهر عندها مشكلة في الدماغ فأصيبت بالعماء ثم سبحان الله مضى عليها ثلاث أو أربعة أشهر ثم توفيت أصلى الله نغفر لها يعني زواجها من الآخر لم يستمر إلا أقل من سنة ومع ذلك لم يستمتع بها ربما ولا ساعة فكنت أقول في نفسي سبحان الله وأنا كنت أسمع دعاء الأول وأسمع رجاءه ويتصل مرارا لأجل أن نحاول أن نرجعها إليه قبل أن تتزوج غيره فكنت أقول في نفسي سبحان الله هو يقول يا رب آتني إياها يا رب ردها إلي والله تعالى يصرفها عن لأنه يعلم أنه شر لك وانت لا تدري وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم إذن أنت لما تدعو تقول يا ربي زوجني من فلانة يا ربي أرزقني هذه الوظيفة يا ربي يسر لي السفر إلى هذا البلد يا ربي اكفني من فلان يا ربي يسر لي الدراسة في المكان الفلاني قد يكون هذا فيه شر لك وبالتالي ابتعادك عنه وصرفك عنه الخير. فلا تقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي المسألة الثالثة لا تستعجل إجابة دعائك بعض الناس ربما دعا في الضحى ويترقب الإجابة قبل أن يؤذن الظهر أو دعا اليوم ويترقب الإجابة خلال يوم أو يومين الله عز وجل أعلم متى يستجيب سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله كيف يستعجل في دعائه فقال صلى الله عليه وآله وسلم يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء انتبه أهلتكم من هؤلاء الذين يستعجلون إجابة دعائهم ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح إن الله ليؤخر الإجابة عن العبد لما يسمع من حسن تضرعه يعني شخص ولده مريض فهو يقول يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين سبحانك وبحمدك يا من تنزه عن الصاحبة والأولاد لا إله إلا أنت ليس لي رب غيرك ليس لي خالق سواك إلى من ألجأ إلى من أذهب وأنت الحي القيوم اللهم اشفي ولدي المريد هذا الدعاء الجميل والمناجات الرائعة لو أن الله تعالى استجاب دعاءه لتوقف هذا الدعاء لو أن الولد شفي انقطع هذا الدعاء فرب العالمين يؤخر الإجابة يوما ويومين وثلاثة ليسمع من هذا العبد هذه المناجات ليسمع من العبد هذه المناجات انتبه لا تكون قليل الإدراك وتقول أنا مضى لي يوم يوما وثلاثة وأنا أدعو فلم يستجب الله لي طيب والحل الحل أن توقف الدعاء لا بل الحل أن تلح أكثر فأكثر أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومد الطرق للأبواب أن يلجأ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ومثل ذلك مثل الذي يدعو الله ولا يستجيب له مثله في حياتنا يعني لتقريب الصورة كمثل طفل غاضبته أمه عمل مشكلة في البيت فغاضبت منه أمه فطردته خارج البيت فأخذ هذا الصبي يطرق عليها الباب ويناديها وهي لا تستجيب له طيب والحل هل الحل لهذه المشكلة لمشكلة طرد أمك لك أن تهيم على وجهك في الطرقات فربما اعتدي عليك أو اختطفت أو قتلت لا ليس هذا هو الحل لأنه ليس لك مخرج ولا ملاذ إلا هذه الأم الحل أن تديم طرق الباب تطرق الباب مرة ثانية وتناديها تارة تبكي وتارة ترفع صوتك وتارة تئن وتناديها يا أماه أرجوكي أتوب لا أعمل مشكلة مرة أخرى إلى من أذهب يا أمي يا أمي إلى من تطرديني وتبكي وتناديها واعلم أن أمك رحيمة وأنك بمقدار إلحاحك قلبها يتقطع عليك ثم قال ابن القيم ونحن نعلم أن رحمة ربنا عز وجل أعظم من رحمة هذه الأم لولدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع من بعض المعارك فالتفت فإذا مجموعة من السبي من نساء الكفار وأطفالهم معركة ناس قتلى وناس سبوا وناس أسرة وناس من المسلمين جرحا وشهداء فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا السبي في حر المدينة وشدة العطش وشدة الجوع على الجميع ليس فقط على السبي بل الجميع كان على ذلك نظر فإذا امرأة من بين هذا السبي تطوف على الصغار وكلما رأت طفلا رضيعا رفعته وكشفت وجهه ونظرت إليه ثم ردته إلى مكانه وهي تطوف بينهم وثديها يكاد أن يتفجر لبنا وقلبها يكاد أن يتصدع شوقا إلى ولدها وفلدة كبدها وحبة فؤادها وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وهي ترفع إليها الصبيب وتطل في وجهه والعرق يتصبب منه ومنها ثم ترده إلى مكانه وقد جف فريقها وعظم حزنها وفجأة رأت صغيرا فرفعته فإذا هو ولدها فضمته إلى صدرها وألقمته ثديها وتعلقت به حتى كأنما هو قطعة من جسدها نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم التفت إلى أصحابه وقال. أترون هذه هذه المرأة التي تعلقت بهذا الصبي التي أقبلت إليه مشتاقة التي كانت تبكي التي خالط دمعها دمعه في شدة الضمأ تبحث بين هؤلاء الصغار هذه المرأة المصابة الآن بحرب تتوقعون هذه المرأة التي قلبها يتصدع على صغيرها وقد ضمته إلى صدرها قال أترون هذه طارحة ولدها في النار لو أشعلنا ناراً وطلبنا من هذه المرأة أن تلقي ولدها في هذه النار تتوقعون أنها توافق هل تظنون أترون هذه طارحة ولدها في النار عجب الصحابة قالوا لا لا يا رسول الله لا معقول أن تطرحه في النار لا وهي تقدر على أن لا تطرحه لا فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي في يده إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها وذكر ابن أبي الدنيا أن رجلاً في عهد موسى عليه السلام كان يؤذيه أشد الأذى فاشتكى موسى إلى ربه قال يا ربي هذا الرجل آذاني كذبني يكفر في كل موطن يكذب رسالتك فأوحى الله تعالى إلى موسى أن يا موسى جعلت عقابه إليك إذا رأيته أأمر السماء تمطر عليه حجارة أأمر الأرض أن تخصف به أأمر عروقه فيتوقف فيها الدم جعلت عقابه إليك فرآه موسى في وسط الطريق فأقبل ذلك الرجل يسب موسى ويسب الله تعالى ويفجر بالدين ويكذب بالآخرة فغضب موسى وقال يا أرض خذيه فانشقت الأرض ودخل الرجل إلى أنصاف ساقيه فصح قال يا موسى أغثني تبت تبت قال يا أرض خذيه فانشقت حتى وصل إلى ما فوق ركبتيه وهو يقول يا موسى أغثني ويبكي ويصيح وموسى عليه السلام يقول يا أرض خذيه خذيه حتى وصلت إلى سرته ثم إلى تدييه ثم إلى رأسه حتى غاب في الأرض ومات فأوحى الله تعالى إلى موسى قال يا موسى ما أقسى قلبك وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغفته يا موسى ما أقسى قلبك وعزتي وجلالي لو استغاث بي لا لأغذته لما بدأ فرعون يغرق في البحر ويدعو آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل يقول جبريل كما في البخاري عليه السلام يقول لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من طين البحر وأضع في ثم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة لما يعلم جبريل من رحمة الله تعالى الواسعة أنت عندما تدعو الله وأنت توقن أنك تتعامل مع رب كريم رحيم ملك غني على كل شيء قدير لا تكبر عليه حاجة أن يقضيها ولا كربة أن يكشفها ولا مصيبة أن يرفعها ستدعو الله تعالى وأنت موقن بالإجابة لكن لا تستعجل إجابة دعائك زكريا عليه السلام وصل عمره إلى مئة سنة وزوجته وصل عمرها إلى تسعين سنة وهي عاقر يعني حتى لو كان عمرها عشرين لا يمكن أن تحمل لأنها عاقر فكيف عمرها تسعون مانع وفوقه مانع وزكريا يدعو الله منذ ان كان شابا يا ربي ارزقني ذريه ويتقدم عمره يصل الى ال30 وهو يدعو الى ال وهو يدعو الى ال وهو يدعو الى ال60 ال70 ال وهو شغال يدعو لم يياس ابدا يقول الله عز وجل استمع الى هذه الايات بقلبك يقول سبحانه واصفا حاله زكريا ذكره رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءً خفياً لماذا نادى نداءً خفياً؟ قال بعضهم ليكون أخلص لله وهذا بعيد لأنه لا يتصور أن نبياً يرائي في دعائه وقال بعضهم لا نادى نداءً خفياً لأن نوعية دعائه لو سمعها الناس انتقدوه وضحكوا منه سيقول له الناس أنت عمرك مئة سنة وزوجتك عمرها تسعون وتسأل الله أن يرزقك منها أولادا فينتقدونه فنادى نداء خفية يقول عز وجل وهو يذكر لنا سبحانه وتعالى هنا أربعة موانع تجعلنا نستبعد أن يستجيب الله دعاء زكريا قال عز وجل ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء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 قد كبر سنك ورق عظمك واحدودب ظهرك وشاب رأسك ومراتك عاقر ماذا تريد؟ يريد أولادا فهب لي من لدنك وليا سبحان الله تريد أولادا وأنت بنفسك تقول قد وهن عظمي واشتعل رأسي شيبا وامرأتي عاقر نعم زكريا يعلم أن طلبه كبير لكنه يعلم أنه يقدمه إلى رب كبير جل جلاله لا تكبر عليه حاجة أن يقضيها ولا كربة أن يكشفها ولا مصيبة أن يرفعها يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات وتنوع الحاجات انظر إلى اجتماع الناس في عرفات يأتون من كل فج عميق يأتي كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم عربيهم وأعجميهم أبيضهم وأسودهم كل واحد منهم يدعو بلغة هذا يدعو باللغة العربية وهذا بالإنجليزية وهذا بالصينية وهذا باليابانية وهذا بالسواحلية وهذا بالإسبانية وهذا بالإيطالية وهذا بالبُشتو وهذا بالأردو وهذا بالفارسي وكل واحد له حاجة هذا فقير يسأله أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُ فَقْرَهُ وهذا مريض يسأله أَن يُشْفِيَهه وهذا مظلوم يسأله أَن يَنْصُرَهُ وهذا حيران يسأله دلالته وهذا جاهل يسأله تعليمه وهذا يريد زوجة وهذا يريد ولدا وهذا يريد بيتا وهذا يريد وظيفة وهذا مسجون يدعوه في سجنه وهذا غريق يدعوه في غرقه وفي لحظة واحدة يسمعهم الله تعالى جميعا فيغفر ذنبا ويسر عيبا ويجبر كسرا ويؤمن روعه ويسر عوره وينصر مظلوما ويقسم ظالما ويشفي مريضا ويغني فقيرا ويعطي سائلا ويدل حائرا ويعلم جاهلا في لحظة واحدة والله ما يحتاج رب العالمين إلى مساعد يساعده ولا يحتاج إلى معين يعينه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا ملك عظيم والله لما تدعو الله تعالى أن تعلم أن يتعامل مع ملك عظيم لا يعجزه شيء دعاه موسى عليه السلام فشق له من, من الحجر مهاء دعاه إبراهيم عليه السلام فجعل له النار بردا وسلاما دعاه محمد عليه الصلاة والسلام فتنزلت له الملائكة الشداد من السماء أنت عندما تدعو الله تعالى وأنت تعلم أنك تدعو رب عظيم جل في علاه تكون الإجابة قريبة زكريا يعلم هو يتعامل مع من يعلم هذا الطلب يقدمه إلى من اخذ ينادي فهب لي من لدنك وليا فهب لي ملة كوليا فهب ترى زكريا عليه السلام بشيبته في ظلمة الليل ينتفض في محرابه ويدعو الله تعالى ويلح عليه في الدعاء فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا لا يريد أي ولد يريد ولدا صالحا رضيا أما ولد فاجر يتسبب له في أدى وفي ضنك وفي مشاكل فلا يريده ارتفعت الدعوات إلى السماء نظر الله إلى زكريا فإذا عبد صالح ذاكر وشاكر ومسبح ومستغفر قلبه يحب الله تعالى حبا حقيقيا فعلا يحب رب العالمين يقدم مراد الله على مراد نفسه وأمر الله على أمر نفسه قال الله عز وجل فنادته الملائكة وهو أين لما أرادت الملائكة أن تناديه بالبشرى أين وجدته وجدته جالسا في وسط الطريق يبحث عن أحد يتحدث معه أو وجدته جالسا متكئا على أريكته يشرب القهوة والشاي ويحتس الماء البارد لا فنادته الملائكة وهو أين قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا ما صفات يحيا أنت ذكرت يا زكري أربعة موانع تجعل الناس يستبعدون إجابة دعائك نحن نعطيك ولدا له أربع صفات أن الله يبشرك بيحياء ما صفاتك مصدقا بكلمة من الله معجزة وسيدا في قومه وحصورا عابدا أنت تريده رضيا الله جعله نبيا ونبيا من الصالحين ودائما الكريم يعطي السائلين أكثر مما يطلبون كلما كان المسؤول الحاجة كريما عظيما يعطي السائل أكثر مما يطلب لا يعطي فقط ما يطلب الله عز وجل ذكر هنا زكريا زكريا طلب فقط أن يكون الولد رضي رب العالمين زاده فضلا وإحسانا فقال عز وجل في آية أخرى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا فقط هذا الذي يريد لا وأصلحنا له زوجة قالوا كانت زوجته سريعة الغضب فأصلح الله تعالى أخلاقها أعطاه شيئين أي؟ أيوب اسمع ماذا يقول الله عز وجل عن أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يريد شيئا واحدا أن يشفي الله مرضه اسمع ماذا أعطاه الله قال عز وجل فاستجبنا له هنيئا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر هذا الذي يريد فقط لا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا يونس قال عز وجل وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقُدِرَ عَلَيْهِ يعني أن لن نضيق عليه كما قال عز وجل ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فظن أن لن قدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يريد شيئا واحدا يا ربي أخرجني من بطن الحوت فقط اسمع ماذا قال الله عز وجل الكريم يعطيك أكثر مما تطلب قال سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين هذا أولا وقال عز وجل في آية أخرى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا لما كان مغاضبا لقومه لما كفروا القوم الأولين آتاه الله تعالى إحساناً وفضلاً وأرسله إلى قوم أكثر منهم وجعلهم يؤمنون زكريا هنا طلب ولداً فقط رضياً فجعله الله تعالى نبياً لما جاءت البشرى إلى زكريا عليه السلام تعجب يأتيني ولد امرأتي عاقر يأتيني ولد وأنا شيخ كبير يأتيني ولد قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هيا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا زكريا عليه السلام من شدة الشوق إلى الولد قال ربي اجعل لي آية يعني يا ربي اجعل لي علامة إذا حملت زوجتي أن أعلم أنها حملت المرأة ربما تحمل وتستمر الشهر أو الشهرين أو ربما الثلاثة وإن لا تعلم أنها حامل خاصة مع عدم تطور الطب فيما سبق المرأة لا تعلم أنها حامل لكن زكريا عليه السلام هنا لا يريد أن ينتظر شهرا وشهرين حتى تبدأ علامات الحمل تظهر على امرأته لا يريد من أول ما تحمل أن يعلم من شدة الشوق قال رب جعل لي آية ومن رحمة الله أن العبد يلح في المسائل ويطلب المسألة الكبيرة فإذا يعطيها طمع وبدأ يسأل مساءل صغيرة ومع ذلك رب العالمين كريم يعطيها العلامة قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا يعني العلامة أنه إذا حملت امرأتك أنك ستخرج إلى الناس فتريد أن تكلمهم فسوف تجد لسانك منعقدا لن يتكلم وأنت سوي لن تنقلب أبكم لا أنت سوي لكن سنعقد لسانك عن الكلام مع الناس ونفرغك للتسبيح والذكر والدعاء خرج على قومه اليوم الأول السنة فإذا هو يتكلم خرج اليوم الثاني السنة فإذا به يتكلم خرج بعد أيام فإذا اللسان منعقد قال عز وجل فخرج على قومه من المحراب انظر إلى الارتباط بالصلاة كلما كنت مرتبطا بالصلاة أكثر صارت إجابة الدعاء عندك أكبر يقول عز وجل هنا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم يعني أشار لهم أن سبحوا بكرة وعشيا يعني اشتغلوا تسبيحا وتهليلا وذكرا ودعاء وشكرا لربكم أن سيرزق نبيكم ولدا يكون من بعده نبيها فلا تستعظمن شيئا تطلبه من رب العالمين بعض الناس ربما تقول له أنت متزوج فيقول نعم متزوج ما شاء الله منذ متى والله منذ عشرين سنة كم عندك من الأولاد والله يعني لم أرزق بأولاد فتقول له أنت ادعو الله أن يرزقك أولادا فيقول لك نعم لكن الطبيب يقول ميؤوس من حالتي سبحان الله وإذا يئس الطبيب من حالتك خلاص؟ تغسل يديك من قدرة رب العالمين أنت تناجي ربا عظيما على كل شيء قدير حدثني أحد الإخوة يدرس في مدرسة في ثانوية في المنطقة الجنوبية عندهم واحد من الطلاب ابتلي بضعف شديد في النظر ويلبس نظارات سميكة جدا حتى يستطيع أن يرى ولو شيئا يسيرا فهذا الولد صالح ويسير محب لله وحافظ للقرآن وكان قد بدأ يحفظ الصحيحين وتشعر فيه بالتعبد والذل لله وتعظيم الصلاة وتعظيم الدين تشعر أن هذا محب ويشتاق إلى الله يقول ذهب مع مجموعة من زملائه إلى العمرة ففي أثناء الطواف يمسكه زملاءه يتناوبون الإمساك به حتى لا يضيع مع الزحام وهو لا يرى إلا شيئا يسيرا فكان أحيانا مع عدم رؤيته يصطدم بالنساء أمامه فتلتفت إليه بعضهن وربما يعني صرخت به وظنت به سوءا وهو المسكين ما يرى فيتمسك بأصحابه فلما كان في المسعى بين الصفة والمروة أيضا تعب وأتعب وصار زملائه هذا يقول خلاص يمسكك فلان لا طيب أنا أمسكتك الشوط الأول هذا يمسكك في الثاني فتعب نفسيا فقال لأحدهم هل يوجد ماء زمزم هنا في المسعى ترامس الماء البرادات قال نعم قال أوقفني عند إحداها فأخذه وجاء به وأوقفه عند أحد هذه الترامس للماء يقول صاحب فأخذ يتلمس بيده مكان صب الماء حتى صب لنفسه من ماء زمزم وماء زمزم لما شرب له قال ثم رفع رأسه إلى السماء وأخذ يناجي الله مناجأت يا كريم يا رحيم يا عظيم أنا عبتك الضعيف المسكين الفقير إلى من تكيلني إلى أين أذهب أنت ربي وأنت خالبي لا يوجد خالق سواك ألجأ إلي. ولا رب غيرك أهرب إليه إن لم تعطني فمن يعطي ان منعتني فإلى من ألجأ إلى من المشتكة وأنت المستعاف يقول وجعل يناجي رب العالم مناجاه طويلة والكأس في يده وأنا واطف أنتظر أن ينتهي لأكمل به السعيد يقول ثم قال في آخر دعائه فيا كريم يا رحيم يا رب العالمين أسألك يا ربي أن ترد علي بصري يقول ثم باسم الله وشرب الماء يقول أول منتهى من الكأس وضع الكأس على الأرض ثم خلع نظارته وضرب بها في الأرض وقال الله أكبر قلت يا فلان أرجوك نظارتك يعني نحن تعبنا معك وأنت بالنظارة كيف وقد انكسرت نظارتك قال ما أحتاجها رد الله علي بصري قال ها كم هذه قال سبعة كم السعونة قال تسع وإذا هو قد رد عليه بصره مئة في وهذا لولا أنه حدثني بها المدرس الذي عنده وإلا لما ذكرتها لأنها عجيبة كوني أذكر شيئا من السيرة أو من التاريخ هذا الناس لا يتهمونك يرجعوني للكتب ويجدونه لكن الشيء الواقعي الناس يستغربونه ولولا أنه حدثني بها ونأعلم أنه يناجي ربا على كل شيء قدير وإلا لما ذكرتها والناس لهم في الدعاء أعجيب لكن لا تستعجل إجابة دعائك موسى عليه السلام دعا على فرعون وفرعون ليس رجلا متعاطيا للخمر فحسب أو رجلا ظالبا فحسب أو رجلا قال أنا ولي أو أنا نبي أو أنا ملك لا فرعون قال أنا ربكم الأعلى أي جرم أعظم رفع موسى عليه السلام يديه يدعو وهارون عليه السلام يقول آمين المدعو عليه فرعون والداعيان نبيان اسمع كيف وصف الله تعالى الحال قال عز وجل في ذكري دعاء موسى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 ارتفع الدعاء فوق إلى السماء قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما دعاؤكما استجيب هل تدري متى رأى موسى الإجابة؟ يقول ابن كثير في تفسيره ولم يرى موسى الإجابة إلا بعد أربعين سنة لماذا؟ لا تسأل لماذا أنت عليك ادعوني والله تعالى تكفل بي أستجب لكم يستجيب الآن؟ يستجيب غدا يستجيب بعد سنة، يستجيب بعد عشر سنين، لكن اعلم أن الله الحكيم جل وعلا جعلها أربعين سنة، لأنه لا يصح أن تكون تسعاً وثلاثين ولا أن تكون واحدة وأربعين، لا بد أن تكون أربعين سنة، والله عز وجل لا يفعل الشيء عبثاً سبحانه وتعالى، لعل الله جل وعلا أراد أن يعظم الأجر لموسى، أراد سبحانه وتعالى أن يزيد البلاء على قوم موسى عليه السلام ليزيد أجرهم، أراد جل في علها أن يقيم الحجة أكثر فأكثر على فرعون لا تدري لكن اعلم أن الله تعالى ما جعلها بهذه الصورة إلا وهو سبحانه وتعالى يعلم أن هذا أصلح من غيره فلا تستعجل إجابة دعائك ولا تقل عن شيء هذا شيء كبير وعظيم وصعب لن أطلبه من رب العالمين لا بل ابق ملحا على رب العالمين واعلم بأن من أدام طرق الباب فتح له المسألة الأخيرة الرابعة. نحن أيها الأحبة الكرام مشكلتنا مع الدعاء أننا لا ندعو إلا عند الحاجة صراحة تجد الشخص لو دخل إلى المسجد ثم صلى ركعتين بين الأذان والإقامة والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فجاء وبعدما صلى ركعتين التفت يمينا فإذا الذي عن يمينه يقول يا رب اشفي ولد المريض يا رب يا رب فنظر إليه وقال آه هذا جارنا أبو أحمد فعلاً مسكين ولده مريض وفعلاً أسأل الله أن مسكين ثم التفت يساراً فإذا شاب يقول يا رب ارزقني هذه الوظيفة يا رب يا رب فقال آه هذا جارنا خالد فعلاً منذ خمس سنين يبحث عن وظيفة ولم يتيسر له الله, الله يستجيب له ثم جاء صاحبنا ورفع يديه فقال في نفسه أنا فلوس؟ عندي فلوس راتب عندي راتب زوجة عندي زوجة أولاد عندي أولاد صحتي الحمد لله جيدة أمي وأبي بخير عندي سيارة عندي بيت ليس علي يدين صحة زوجتي وأولادي بخير ما عندي مشاكل مع أحد ليس لي حتى على أحد ليرده إليه شكرا يا ربي ما نحتاج دعاء شكرا. لا بد يا ربي تنزل علي مصيبة حتى أدعوك لا بد يا ربي أن يصيبني جلطة أو أن يخرج سرطان في ولدي أو أن تختضف بنتي حتى أدعوك لكن ما دام أنك أنعمت علي وتفضلت علي وتكرمت لا يوجد دعاء إلا لما تنزل علي مصيبة ليس هذا حال أكثر الناس تجد أنه لا يدعو بصدق وإلحاح بل أنك أحيانا إذا سمعت أحدا يلح ويبكي تقول في نفسك أكيد عنده مصيبة ثم بعدما ينتهي من دعاءة تقول إيش عندك فيقول يا أخي ولدي ضاع من يومين ولم نجده فتقول آه لأجل ذلك تدعو بإلحاح طيب لماذا لا ندعو بإلحاح حتى وإن لم يكن علينا مصائب يا أخي الوقاية خير من العلاج قبل أن تنزل بك المصيبة اسأل الله تعالى أن لا ينزلها بك اسمع إلى دعاء حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه ماذا قال اللهم اشفي مريضي ليس هناك مريض اللهم اقضي ديني ليس هناك دين اللهم اصلح نسائي هن صالحات امهات المؤمنين تدري ماذا قال اسمع واحفظ قال اللهم اني اعوذ بك من زوالي نعمتك انت عطيتني نعمة يد نعمة بصر نعمة سمع نعمة دين الإسلام نعمة ولد نعمة زوجة وظيفة يا ربي أعوذ بك من زوالها رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق يا نائم الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحار دخلت مرة إلى وليمة عشاء عند أحد الأقارب فبدأت أسلم على الناس سلام عليكم سلام عليكم فواحد منه مررت عليه ومددت يدي إليه فأشار برأسه قال مرحبا يا شيخ حياك الله فنظرت إليه لما لم يرفع يديه فإذا يداه مقطوعتان من عند الكتفين لا أدري هل ولد هكذا أو أصيب بحادث أو هناك مرض في يديه المهم ليس له يده جلست وجعلت الحظه ببصري احيانا. الذي يصب القهوة يطوف علينا بفناجين القهوة يتمنى لو يشرب فنجان قهوة ولا يستطيع هل يقول الذي بجانبه بالله يشربني التمر أمامه من أطيب أنواع التمر يتمنى لو رفع تمرة إلى فمه من سيرفعها ومن سيأخذ النوات من فمه المملوءة بريقة ليضعها في صحن النوات جعلت أقول في نفسي ترى لو احتاج إلى الحمام من سيذهب به من سينزع ملابسه من سيوضئه بعدما ينتهي من قضاء حاجته من سيوضئه من سيعيد ليه الملابس مره اخرى من سيفتح له باب الحمام ليخرج يحتاج الى 10 اعانات او اكثر فقط ليقضي حاجته احمد الله تعالى على العافيه احمد الله على العافيه قبل فتره ايضا اتصل بي رجل يدعوني لزياره ولده فظلنت أن ولده متعاطل للمخدرات أو تارك للصلاة يحتاج إلى نصيحة فقلت طيب أعطني أكلم بالتلفون قال لا يا شيخ لا يكفي قلت طيب صلوا معي الجمعة وأراكم قال لا نستطيع ولدي يا شيخ كان واحد من طلابك في الجامعة ذكر اسمه لكن ما تذكرته مع كثرة الطلاب وصف لي المنزل ودخلت ذهبت منزلهم فلما دخلت فإذا منزل قصر كبير ومسر من هنا وهنا والملاحق للخدم والحشم دخلت إلى المجلس وصب لي فنجان القهوة قلت أين الولد؟ قال يأتي الآن اشرب قهوة فشرب قهوة أين الولد؟ قال اشرب شاي فشرب أين الولد؟ فلما مضت دقائق رفع السماعة وقال هاتوا فلانا وإذا بالخادم يأتي يدفع كرسيا متحركا عليه قطعة لحم شاب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 كان متكلماً يعني حلاقة ليستطيع أن يتجاوب مع الآخرين فقمت وقلت له كلمتين أصبره على مصابه لم أفهم ماذا قال لأنه مع حركة فمه اللعاب يخرج لم أستطع أن أفهم ماذا قال لكنه هز رأسه وذهب قلت للأب ما قصته قال يا شيخ ولدي من أقوى الشباب وأحسن الشباب وأجملهم كنت قد عينته في وظيفة يتمناها الكبير والصغير مع قوة واسطاته وإذا أبوه مسؤول كبير في إحدى القطاعات يقول لكن سبحان الله ركب السيارة يمشي في الطريق عادي ويمشي سرعة عادية مئة ومئة وعشرين يقول فجأة ضرب عليه أحد العجلات للسيارة صار فيه مشكنة والسيارة لفت إلى اليمين يقول قدر الله أن يكون على اليمين مباشرة عمود كهرباء فضربت السيارة فيه وأصيب الولد بغيبوبه أربع سنوات ثم مع العلاجات هنا والخارج هو على مثل هذا الحال يقول يا شيخ لو أن هذه السيارة تقدمت مترين أو تأخرت مترين لما أصابه ذلك سبحان الله قل قدر الله وما شاء فعل فالإنسان أحيانا لا يدري متى تنزل به المصيبة قل يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك أنتم اليوم تغديتم عن طريق أفواهكم والله فيه ناس مضى له عشرون سنة وهو يتغدى عن طريق أنفه يا جماعة هذا بالمستشفيات تجد أقواماً يدخل الطعام إلى بطونهم عن طريق الأنابيب ويخرج عن طريق الضغط على بطونهم والله فيه ناس في المستشفى لا يدري أنه خرج من بول أو غاط إلا إذا شم الرائحة إذا شم الرائحة علم إنه خرج من بول أو غاط حدثني أحد أحد الإخوة يقول ذهبت إلى المستشفى ودخلت على أحد المقعدين فقلت له ماذا تتمنى وأنا قد جهزت كلاما في التصبير توقعت ويقول أتمنى أن أشفى فنظر إلي وهو لا يحرك إلا رأسه فقط قال اسمعي يا شيخ قلت نعم قال لو تأخذ فأس وتقطع رجلي ويدي لا أحس بشيء لكني أرى لا أحس بشيء أبدا لا أدري أنه خرج مني بول أو غاط إلا إذا شممت الرائحة يا شيخ أنا عمري الآن ثمان وثلاثون سنة وأنا منذ سبع سنين على هذا السرير وعندي خمسة أطفال ثم أصبت بالحادث والله لا أتمنى أن أشفى ولا أتمنى أن أعود إلى أولادي ولا أتمنى أن أرجع وحرك يدي ورجلي كما أشاء وأسوق السيارة وأضحك مع أولادي وألعب لا لا أتمنى هذا قلت عجبا إذن ماذا تتمنى فقال أتمنى هذه الجبهة التي منذ سبع سنين ما استطاعت أن تسجد لله أتمنى لو يرزقني الله تعالى سجدة واحدة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك النعم التي أعطيتنيها يا ربي لا أريدها أن تزول ثم قال عليه الصلاة والسلام وفجاءة نقمتك أن تأتيني نقمة عقوبة تنزل بي فجأة أو أن تنزل بي مصيبة يا رب أعوذ بك من فجاءة نقمتك كم من إنسان أصبح غنيا وأمسى فقيرا أو أصبح مهتد وأمسى ضالة أو ربما أصبح مستورا وأمسى مفضوحا أو أصبح مسلما وأمسى كافرا قل أعوذ بك من فجاءة نقمتك نقمه أو مصيبة تنزل بك أو بولدك أو بمالك استعد بالله تعالى منها قبل أن تنزل بك قبل فترة كان عندي محاضرة في المدينه النبوية اللهم صل وسلم على رسول الله فقال لي أحد الإخوة هناك يا شيخ ما رأيك أن نزور الدكتور فلان أنا لا أعرفه والصغربت أنه اختاره دون غيرك قلت لما؟ قال نعزيه قلت نعزيه في من دكتور في الجامعة يعني ربما نعزيه في أبيه في أمه في أحد أولاده في زوجته في أخيه نعزيه في من قال يا شيخ هذا الدكتور عمره خمس وخمسون سنة أولاده أحد عشر ما بين أولاد وبنات وزوجته هي الثانية عشر في البيت ذهب أكبر أولاده بالعائلة بالأم والأبناء جميعا ذهب بهم إلى القصيم لحضور زواج في آخر الأسبوع في يوم الخميس والأب بقي في المدينة عنده ارتباط يقول في أثناء رجوعهم سيارة جمس فيها الأم والابناء جميعا الأب يتصل بهم ها كم بقي عليكم والله بقي علينا أربعمائة كيلو طيب يا ابني لا تسرع وانتبه لا تنم وينبه الأم انتبه للولد و... ثم يتصل بهم ها كم بقي والله بقي ثلاثمائة بعد نصف ساعة الساعة يتصل هاي كم بقي والله بقي مئتان فجأة وهم عائدون وقع لهم حادث وماتوا كله الرجل يتصل يتصل يتابع تأخر نظر فبلغه الخبر الكل مات الكل مات كاد أن يجنب لولا أن الله ربط على قلبه يا أخي هؤلاء أولاده يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كمفسائه مسلم لما رفع ولده إبراهيم وكان مريضا وجعل الولد يشهق يشهق يلفظ أنفاسه وروحه تسل بدنه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ولده عمر السنة ونصف ويبكي النبي عليه الصلاة والسلام ويتساقط الدمع من عينيه الكريمتين وعبد الرحمن بن أوف ينظر إلى هذا المشهد قال عبد الرحمن يا رسول الله تبكي فقال عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن إنها رحمة إنها رحمة يخي هذا ولدي إنها رحمة وإذا كان هذا على ولد واحد وهو عمره سنة ونصف فما بالك برجل ينعى إليه الزوجة والأولاد جعل الرجل يردد خالد طيب أحمد طيب صالح طيب سحر وأمل أساره وقال كلما نادى باسم قيل له مات قدمهم بين يديه وصلى عليهم على اثنتين عشرة جنازة بين يديه في المسجد النبوي ثم أخذ يطوف على القبور يودع في هذا قلبه في هذا بصره في هذا سمعه وفي هذا عقله في هذا يده في هذا رجله يقطع نفسه أوصالا يدفنها مع أولاده فلدت كبده يضعهم واحدا واحدا رجع إلى بيته يقول يا شيخ أدخل إلى غرفة نومي بعد يومين وإذا غرفة النوم غير مرتبه على حالها منذ يومين لأن أم خالد اللي كانت ترتب الغرفة ماتت أنزل يا شيخ إلى الصالة أرى الألعاب مبعثرة على حالها من يومين لأن أحمد خلود اللي كانوا يلعبون بها مات أخرج إلى ساحة البيت أجد الدراجة ملقية على يسار أو على يمين صار لها يومين ما أحد حركها لأن أحمد اللي كان يلعب بها مات يقول أدخل إلى المطبخ أجد بقايا الطعام أبدأ أكل الخبز أشرب باقي الشاي أشم بقايا الطعام في الملاعك أو مصيبة. تنزل برجل عمره قارب الستين أحمد ربك على العافية أحمد ربك على العافية عندك أولاد قل يا ربي أعوذ بك أن تنزل المصيبة بأولاده لا تنتظر حتى يقال والله ولدك صدم ولدك تعاطى مخدرات ولدك قبض عليه في الشرطة ولدك ثم تقول يا ربي أخرجه يا ربي عافه يا ربي سلمه يا ربي إهده يا أخي قبل أن تنزل المصيبة اسأل الله أن تنزل بك هذا هو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من الهم والحزن يا ربي أعوذ بك من الهم أن ينزل بي لن أنتظر حتى ينزل الهم بي ثم أقول ارفعه عني لا من قبل أن ينزل الهم بي يا ربي لا أريده أبعده عني الوقاية خير من العلاج تصلت بي مرة امرأة أرسلت عدد كبير من الرسائل أرجل اتصال أرجل ات... ولا أدري هل هو امرأة أم رجل فاتصلت على هذا المرسل فإذا امرأت تبكي بكاء يقطع القلب قلت يا أختي ماذا تريدين ايش المشكلة خفف عن نفسك وهي تبكي والله يا جماعة جلست يمكن عشر دقائق حتى أستطيع أن أفهم كلمة ما أدري ماذا تريد قلت يا أختي ماذا تريدين طيب هل ممكن مدام ما تستطيعين تتكلمي ترسلين رسالة بالذي تريدين قلت لا لا وبدأت تبكي طيب تفضلي انتظرت حتى خف بكاء قالت يا شيخ بنتي قلت ما بالها قال بنتي عمرها قريب من العشرين وهي ليست مجنونة في عقلها لكن في عقلها يعني قلة إدراك ممكن أي شخص يعطيها كلمتين ويلعب بعقلها كالصغار تقول خرجت من البيت منذ يومين والله ما أدري أين هي قل طيب وأنت ماذا فعلت قالت والله إني من يومين من ليموزين إلى ليموزين أدور في شوارع الرياض أبحث عنها قل طيب اتصلت بالشرطة قالت شرطة ومستشفيات وكل ما وجدناها. قل طيب اين ابوها قالت ابوها مشلول في البيت اين اخوانها هي اكبر اخوانها اين اعمامها اين اخوانها قالت والله ولا احد سأل فيني ليش ما قفلت البيت ليش ما اهتممت ببنتك تقول كلهم يلومون وليس عندهم استعداد اي ساعة طيب ماذا تفعلين قالت والله اني من يوم. الظهر والعصر والمغرب والعشاء والليل أنا محيانا في السيارة مشدة الإرهاق أبحث عنها في الشوارع محمد ربك الذي حفظ عليك عرضك أنت عندك بنات وعندك أولاد وعندك زوجة اسأل الله أن يحفظ عليك عرضك اذهب إلى المستشفيات انظر للمرافقين مع أولادهم أبو سنتين وثلاث وأربع صار للفترة وهو مرافق معه والولد في المستشفى قبل فترة جاءني واحد من طلابي في الجامعة جاء بولده الصغير إلي يقول يا شيخ اقرأ عليه رقية شرعية أنا لا أقرأ رقية شرعية على أحد لكن جاملته فنظرت إلى الولد عمره أربعة أشهر ومصاب بسرطان في العمود الفقري أحمد الله على العافية إذا رفعت ولدك السليم أو رفعت الأكلة إلى فمك أو الشربة رفعتها إلى فمك أحمد الله يا رب لك الحمد إني أستطيع أرفع يدي وأحك عيني وأعد الغترة وأستطيع أني ألبس حذائي بنفسي وأستطيع أن أقضي حاجتي بنفسي أستطيع أن أقفل باب الحمام وأنا أفتحه يا ربي لك الحمد احمد ربك يا أخي ناس على فجور وظلال أنتم الآن تصلون في المسجد وتعبدون ربا واحدا لا شريك له في هذه اللحظة ناس يسجدون لأبقار وناس يسجدون لذباب وناس يسجدون لفئران احمد ربك أن الله تعالى هداك هذا الدين قل يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك أعوذ بك يا ربي أن تنزل بي نقمة مصيبة أو عقوبة ثم قال عليه الصلاة والسلام وتحولي عافيتك تحول عن الانتقال عافيتك يا ربي التي عافيتني في بدني في سمعي في بصري في ديني في سمعتي أعوذ بك يا ربي أن تتحول إلى غيري ثم قال عليه الصلاة والسلام وجميع سخطك لا تسخط علي في سمعي فأصم ولا في لساني فأبكم ولا في بصري فأعمى ولا في يدي ورجلي فأشل ولا في ديني فأضل ولا في سمعتي فأفضح ولا في مالي فأفتقر ولا في عقلي فأجم أعوذ بك يا ربي من جميع سخطك هذا الدعاء يا أحبابي لا ينبغي أن يكون دعاؤنا دائماً اشف مريضي وقض ديني وارزقني وظيفة صحيح هذا دعاء حسن ومن حاجاتك واسأل الله تعالى ما تريد لكن احرص دائما على أن تدعو الله تعالى أن يرفع عنك المصيبة وأن يردها عنك قبل نزولها بك الوقاية الخير من العلاج اللهم إني أعوذ بك من زوالي نعمتك وفجاءتي نقمتك وتحولي عافيتك وجميعي سخطك خذ دعاء آخر. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم إني أسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء في الدنيا أسألك عيش السعداء وعند الموت موت الشهداء وفي الآخرة والحشر مع الأتقياء وفي الجنة ومرافقة الأنبياء اجعل دعائك دائما مثل هذا الدعاء واسأل الله تعالى كل صغيرة وكبيرة كان بعض السلف إذا مشى وانقطع شسع نعله انقطع السير الذي يربط به النعل على رجله قال اللهم يعني على ربطه وبدأ يربط إذا فني الملح من بيت أحدهم وخرج ليشتري ملحا والملح متوفر ومن أرخص ما يشترى مع ذلك يقول اللهم يسر لي أن أشتري ملحا ما الذي يمنع وأنت قادم إلى المسجد تبحث عن موقف لسيارتك تقول اللهم يسر لي أن أجد موقفا ترجع إلى بيدك اللهم أسعدني مع أولادي اللهم اغفر لي اللهم تجاوز عني اللهم اغفر لي أبي وأم اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين عش حياتك وحياة غيرك وعش همك وهم غيرك من إخوانك في كل مكان الذين ربما أنك تتمتع بنعم لا يتمتعون ولا بنصفها وختاماً أيها الأحبة الكرام كما أن الدعاء له أحكام كذلك الدعاء له آداب من آداب الدعاء رفع اليدين قولوا عليه الصلاة والسلام إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردهما صفراً خائبة ما يردها صفر لا بد أن يضع فيها شيئا من آداب الدعاء التوجه إلى القبلة استقبال القبلة وهذا سنة ليس واجبا كما أن نرفع اليدين سنة ليس واجبا من آداب الدعاء أن تدعو على طهارة وهذا أيضا من السنن وليس من الواجبات من آداب الدعاء أن تعيد دعائك ثلاثا أو سبعا فتقول اللهم اغفر لي اغفر لي, اغفر لي تجاوز عني تجاوز عني تجاوز عني أو أن تدعو به سبعا من آداب الدعاء أن ترتب دعائك على ثلاث مراتب في بداية الدعاء المرتبة الأولى أن تثني على الله عز وجل تقول يا كريم يا رحيم يا غني يا رطيف يا خبير يا ربي ثم تذكر ضعفك ومسكنتك تقول وأنا العبد الضعيف المسكين الفقير الذي لا حول لي ولا قوة إلا بك ثم بعد ذلك تذكر حاجتك إيش في مريضي اقضي ديني ارزقني إلى آخرة طبعا إذا كان الوقت قليلا او ضيقا يمكنك أن تدخل في الدعاء مباشرة هذه كلها سنن ممكن الواحد في سجوده مباشرة يدخل في دعائه لكن إذا كان الوقت واسعا فمن الأدب أن تبدأ بالثناء على ربنا سبحانه وتعالى وهو أهل الثناء والمجد عز وجل من أداب الدعاء أن دعاؤك من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل دعاء محجوب حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو فلم يصلي عليه فقال عجلت أيها المصلي استعجلت فلا ينبغي أن يخلو دعائك من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم من آداب الدعاء أن لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم إنسان سيسافر إلى بلد ليفجر بها ويتعاطى المسكرات فيقول اللهم يسر لي أن أجد حجزا وأن أشتري تذكرة هذا ما يجوز لا تدعو الله تعالى أن يعينك على إثم ولا بقطيعة رحم لو أن بينك وبين أخيك مشكلة فقلت اللهم اجعله لا يراني ولا أراه بعد اليوم هذا ما يجوز هذا دعاء بقطيعة رحم ما يجوز من آداب الدعاء أيضا أن تدعو الله تعالى وحده لا شريك له وهذا من أصول التوحيد ألا يصرف الدعاء إلا إلى الملك جل في علاه فلا تدع قبرا ولا ضريحا ولا جنا إنما تنزل حاجتك بالحي القيوم جل في علاه وقال ربكم ادعوني ادعوني أنا لا تدعو غيري ادعوني أستجب لكم وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لا يجوز أن يدعى إلا الله جل في علاه من آداب الدعاء أن تدعو الله تعالى في أوقات الإجابة وأوقات الإجابة متعددة منها الدعاء بين الأذان والإقامة فإنه لا يرد منها الدعاء في دبر الصلاة المكتوبة وقال أهل العلم في دبر الصلاة المكتوبة قال بعضهم دبر الصلاة يعني لما تسلم من الصلاة المكتوبة تدعو وقال بعضهم وهو الذي رجحه شيخ السلام بثيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمية رحمه الله رحمهم الله جميعا وغيرهم قالوا دبر الصلاة المكتوبة ما بين نهاية التشهد إلى السلام من الصلاة إذا قال إنك حميد مجيد فمن وقت الدعاء ووقت الإجابة أن يدعو الآن قبل أن يسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه يعني بعد نهاية التشاهد وقبل السلام من أوقات الإجابة ثلث الليل الآخر قل النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي ثلث الليل الآخر كما في الصحيحين ينزل ربنا عز وجل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له هذا أيضا من آداب الدعاء وثلث الليل الآخر في الغالب أنه قبل الفجر بساعتين وأحيانا ثلاث ساعات إذا كان الليل طويلاً وربما زاد إلى أربع إذا كان الليل طويلاً كلما زادت الفترة ما بين المغرب إلى أذان الفجر صار ثلث الليل الآخر أطول من أوقات الإجابة وقت نزول الغيف عند نزول المطر من أوقات الإجابة عند التقاء الصفين في الجيش من أوقات الإجابة عند سماع صياحة ديك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياحة الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا من أوقات الإجابة ساعة الجمعة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فيها تسعة عشر قولا كما في زاد المعات ثم قال وأرجحها قولان ساعة الإجابة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب فيها الدعاء قال وأرجحها قولان القول الأول أنها ساعة الأخيرة من اليوم يعني قبل المغرب بساعة تقريبا والقول الثاني أنها ما بين صعود الإمام إلى المنبر إلى نهاية الصلاة يعني أن تدعو الله تعالى ما بين الخطبتين أن تدعو الله لما ينتهي المؤذن قبل أن يبدأ الإمام الخطبة أن تدعو الله لما ينتهي الإمام من الخطبة ويقبل نازلاً إلى محرابه فتدعو الله في هذا الوقت تتصيت الوقت أن تدعو الله في أثناء الصلاة هذا وقت إجابة على قول من أوقات الإجابة أيضا وأحوالها الدعاء في السجود قل النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فادعوا أو قال فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لكم وهو يكون العبد فيه ذليلا بين يدي الله عز وجل مقبلا إليه من آداب الدعاء وأحواله التي يستحب فيها أيضا أن يكون المرء بعيداً عن أسباب من عجابة الدعاء كأكل المال الحرام أطب مطعمك تكم مستجاب الدعوة ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم حال الرجل يدعو يمد يديه للسماء يا رب يا رب قال عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام فأني يستجاب له لا تأكل حراماً حتى يستجيب الله تعالى دعائك إن كنت ممن يتعاطى شيئاً من التدخين أو شيئاً من المسكرات أو شيئا من الأموال المحرمة فاترك هذا حتى يصبح هذا الفم الذي يدعو فما طاهرا لا يعص الله تعالى وبالتالي يكون قريبا من إجابة الدعاء أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستجيب الله تعالى دعاءه اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن تستجيب دعائهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين وصلى الله على نفسه حقوق هذه المادة محفوظة لمؤسسة ابن عفيف ولا نسمح ولا نبيح نسخ أي جزء من هذه المادة مرئيا أو مسموعا أو حاسوبيا وغيرها من حقوق النشر دون إذن المؤسسة وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية مكة المكرمة شارع المنصور أمام مسجد بن حسن هاتف رقم 547-2222 فاكس 542 صندوق بريد 1635 جوال 0500-800-533 موقعنا على الانترنت www.binعفيفnet.com البريد الالكتروني info at binعفيفnet.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته